وَسِـمِّ مِـنْ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ إِنْ شَاءَ نُنَزِّلُ من السماء آية فضلت أعناكهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين أَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَتَّهْزِئُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ ذَوْجٍ كَرِيمٍ إن إن في ذلك وَمَا وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائس القوم الظالمين قوم كرعون ألا يتكون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 قَالَ كَلَّا فَذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ فَأَتَى فِرْعَوْنُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ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 ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرتلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال كرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون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 قال لئن اتخذت إلها غيري لأدعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأتي به إن كنت من الصادقين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 يريد أن يخرجكم من أرضكم بتحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وبعت في المدائن حاشرين يأتوك بكل تحار عليم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 فلما جاء الثحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأدرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موتى ألقوا ما ألقوا تَمْلِكُونَ فَأَلْقَى حِبَالَهُمْ وَأَيْطَاهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّ لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْكُلُونَ فَأُلْقِيَتْ حَارَةَ سَاجِدِينَ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 لا أبص عن أيديكم وأرجلكم من خلاف يوم ولأصلب أدمعين قالوا لا ضير إن إلى ربنا منقلبون قالوا لا ضير إنا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 فأرسل في العون في المدائن حاشرين إن هؤلاء إلى شرمة قليلون وإنهم لنا وَإِنَّ وإننا لديم حاضرون فخرجناهم من جن. وعيون وكنوز ومقاب كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسيقى مدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانسلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين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 وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا نَّغَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تدعون أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ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 الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسكين وإذا مرضت فهو يسفين والذي يميتني ثم يحين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكمه وألحقني بالصالحين واجعل لي لتان صدق في الآخرين واجعلني من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 لا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغافلين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل صرّوا أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إِن كُنَّا لفي ضلال مبين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 ولنا كروة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الوحيد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 في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الوحيم كذبت ثمود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 مِنَ الْمُسَحِّرِينَ مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَاسْتَبِئْ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ولا تمسواها بسوء، فيأقدكم عذاب يوم عظيم. فأقرؤها فأصبحوا نادمين. فأخذهم العذاب، إن في ذلك لا يتوه وما كان أكثرهم. إن ربك لَهُ العزيز الوحيم كذبت قوم نوط للمرسلين إذ قال لهم أخوهم نوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون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 إلا عجوزا في الغابرين ثم ذمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فتاء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم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 وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنَّ أَجْرِيَ إلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَوْ خُلْكَ إلَى وَلَأْتَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاتِ الْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَبْخَتُنَّ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْتِدينَ وَقَتَلَ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّهَ الْأَوَّلِينَ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحِّرِينَ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّ ظَنَّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ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 ان فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ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 ونزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المدرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم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 مَجَاءَ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَمْتَعُونَ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ذِكْرَى وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ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 أَنِّي رَأَكَ حِينَ تَقُوم وَتَقْلُبَك فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ الْتَمِيعُ الْعَلِيمُ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَا تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ سنزل على كل أسفاك أثين يلقون السَّمَّ وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغامون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون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 وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّمُن قَلْبٍ يَنْقَلِبُونَ